كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مدلون أتواصو به بلهم قن قاون فتولى عنهم فتولى عنهم فما أنتم بمنوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والملائكة قد القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مثقور في رقم والبيت المعمور والسقط المرفوع والبحر المسدور إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاتع يوم تنور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل بيات كذبون